شخص عادي بس الدنيا فيه أنا شخص باللي جاي وما لي يا فينا واللطيفة ولادي كمل القريبة بقت بعيدة وبالفراء أنا كنت حاس زودت أحمال طويلة ونا كل على بعضي مناف حتى القريبة بقت بعيدة وبالفراء أنا كنت حاس زودت أحمال طويلة كل على بعضي Más relâjunk anyá子... A és a strozban itszenínal és A tél arriba, báj bágyida, új a fura. Én voltam, zavordt, أرى أن كنت حزودت أحمالي على